الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في ضرب المثل للكفار مبينا لحالهم مع من يدعوهم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ذكر هذا بعد. قوله واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما لقينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فهؤلاء قد اصموا اسماعهم عن داعي الحق واعرضوا عن هدى الله الذي بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام فمثل هؤلاء حينما يوجه إليهم الخطاب ويخاطبون بالإيمان فهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء هؤلاء حالهم كحال الراعي الذي ينعق بغنمه فهي لا تسمع إلا الدعاء والنداء دون أن تعقل ما يقول دون أن تفهم خطابه وكلامه، فهؤلاء يسمعون صوتا ولكنهم لا يعقلون ما تحته من المضامين والهدايات وما يكون تحت هذا الخطاب من أمرهم ونهيهم بما فيه صلاحهم وفلاحهم فهم بهذه المثابة ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء هم بمنزلة البهائم والداعي بمنزلة الراعي وبعض أهل العلم نظر إلى اللفظ في ظاهره فقال هذا مثل مضروب للكفار ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إذن هؤلاء الكفار في دعائهم لآلهتهم حينما يهتفون بهذه الآلهة ويسألونها من دون الله تبارك وتعالى وهي أصنام وأحجار لا تعقل ولا تفهم ولا تنفع ولا تضر فحالهم بالتوجه إلى هذه الأصنام كمثل ذلك الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء كحال ذلك الراعي الذي ينعق بغنمه فهي لا تسمع إلا صوتا ولكنها لا تعقل ما تحته فهذان قولان مشهوران ب معنى هذا المثل ومن ضرب له وكلاهما له وجه والأكثرون على الأول أن ذلك في تشبيه الداعي الذي يوجه الدعوة إلى هؤلاء الكفار شبههم بذاك الراعي الذي ينعق بغنمه فهي لا تعقل ما يقول ولكنها تسمع صوتا يقع على آذانها جرسه ولكن دون أن تعقل ما فيه فهذا المثل ضرب لهؤلاء لكونهم لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق فهم صم بكم عمي حينما اعرضوا عن السمع والابصار والنطق بالحق فصار ذلك كالعدم لأن هذه الأبصار والأسماع حينما لا ينتفع بها تكون معطلة فالقلب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو موضع العقل يعقل الأشياء ويدركها ويفهمها فإذا عطل من ذلك فهؤلاء يكون لا عقول لهم لهم قلوب لا يفقهون فنفى الله عنهم الفقه نفى عنهم العقل لا يعقلون وكذلك أيضا وصفهم بالعمي لكونهم عطلوا أبصارهم عما ينتفعون به عن استعمالها فيما ينفعهم النظر الذي ينفع ما يكون فيه الاعتبار وكذلك أيضا كذلك الأسماع لهذا قال الله تبارك وتعالى فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فالقلب هو الملك فإذا أصيب بالشلل والعمى فإن ذلك ينتقل إلى السمع والبصر واللسان فلا ينطق اللسان بالحق فيكون من البكم ولا تسمع الأذن الحق وتنتفع به فيكون من الصم وهكذا العين تكون معطلة فهو أعني القلب وملكها وهذه الأعضاء والحواس هي جنوده فإذا صلح القلب صلح سائر الجسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، وهكذا حينما يكون القلب مريضا فإنه يضعف عقله عن الله تبارك وتعالى وينتقل ذلك إلى السمع والبصر فيضعف انتفاع السمع بالمسموعات ويضعف انتفاع البصر ويضعف انتفاع اللسان فيكون العبد مخلطا يسمع الحق ولكنه لا ينتفع به كل الانتفاع يبصر البراهين الدالة على وحدانية الله وقدرته وعظمته ولكنه ينتفع بها انتفاعا يسيرا وكذلك أيضا فيما يكون من سائر حواسه تضعف هذه الأعضاء عن العمل بطاعة الله عز وجل فيغلب على العبد الكسل تارة عن النوافل فلا يكون سابقا بالخيرات وتارة عن الفرائض فيكون من الظالمين لأنفسهم وينبغي على العبد أن يتعاهد قلبه وسمعه وبصره وجوارحه فإذا رأى نشاطا في معصية الله وقعودا عن طاعته لا يأتي الصلاة إلا متاخرا تفوته الصلوات ينام عن صلاة الفجر فمعنى ذلك أن العلة صارت عليلة أنها تمكنت وصارت قوية فأقعدته عن الفرائض ووقعته في المحرمات ولكن من الناس من يأتي بالفرائض ولا يفرط فيها ولكن قلبه يقعده عن النهوض بما وراء ذلك من الأعمال الصالحة من قيام الليل وصلاة النوافل وصوم النهار في النافلة وغير ذلك فهذا كله أيها الأحبة يرجع إلى ما ذكر فيضعف تصور الإنسان ويضعف فهمه وتبقى عنده الرؤية فيها غبش لا يرى الحق كما هو لا يميز تمام التمييز بين معدن الحق ومعدن الشبهات قد يستحسن بعض الأشياء التي ذمها الله تبارك وتعالى وحرمها وهكذا قد يكره ما شرعه الله أو بعض ما شرعه الله عز وجل فيراه سيئا أو قبيحا أو غير ذلك يؤخذ من قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء لاحظ هنا الإجاز بلاغة القرآن ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء التقدير ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعق يعني الراعي بغنمه فحدث ذلك اختصارا من الجزء الأول في المثل أو في الكلام كمثل الذي ينعق والذي ينعق به فحدث من الأول الأنبياء ومثل الأنبياء ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق الذي ينعق والذي ينادي هو الداعي بهؤلاء وحدث من الثاني الذي ينعق به وهي هذه البهائم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء وهؤلاء أيضا لانهماكهم في التقليد وإخلادهم إلى ما هم عليه من الضلاله واتباع الآباء في غيهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى صاروا لا يلقون أذهانهم إلى ما يلقى إليهم من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا يتفهمونه ولا يتفكرون فيه فصاروا بمنزلة البهائم صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن الذي لا يصغي إلى الحق وبمنزلة البهيمة التي تسمع الصوت ويرسل إليها الكلام ولكنها لا تعقله شيئا وهذا أمر في غاية السوء ينبغي على المؤمن أن يتجافى عنه وأن ينأى بنفسه عن مثل هذا الوصف ولكن يكون له قلب وقاد يسمع ويعقل عن الله تبارك وتعالى وينتفع بهذا الذي سمعه ثم وجه الخطاب إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا يا أيها يا أهل الإيمان كلوا من أطعمة المستلذة الحلال كلوا من طيبات ما رزقناكم لاحظ هنا قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا فذكر الحلال أما أهل الإيمان قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فمباشرة قال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم فهذه الطيبات لأهل الإيمان وهذه الطيبات تشمل نوعين النوع الأول وهي أنها طيبة من جهة المكاسب ليس فيها محرم كالربة أو حرم لكسفه كالربة أو محرم لذاته أو وصفه كالخمر والخنزير وكذلك هي طيبة بمعنى أنها مستلذة وهذان القولان في قوله تبارك وتعالى في آية الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ففيها القولان أزكى طعاما قيل الأطيب والانفس والأحسن والأكثر جودة قالوا باعتبار أن هؤلاء كانوا من أبناء الملوك فيبحثون عن الطيب والأفضل والأجود والقول الآخر الأبعد عن الشبهة ما كان حلالا ليس فيه محظور وهذا هو الأقرب في آية الكهف لكن هنا كلوا من طيباتي ما رزقناكم يشمل ما كان طيبا لكسبه وما كان طيبا لوصفه فيدخل فيه النوعان واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدوا فلا تكونوا كهؤلاء الكفار الذين حرموا الطيبات واستحلوا الخبائث وعليكم أن تشكروا الله تبارك وتعالى على نعمه حيث تفضل عليكم بهذا الرزق من الطيبات من أجل أن تكونوا منقادين لأمره إن كنتم إياه تعبدون سامعين مطيعين له تعبدونه وحده دون مسواه يؤخذ من قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم أدى فيه أيضا من بلاغة القرآن أنه أجمل المباحات كلوا من طيبات ما رزقناكم بينما بعد ذلك عدد المحرمات إنما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فالمحرمات معدودة ولكن الطيبات المباحات هي الأصل هي الأكثر ومن هنا فيخطئ من يظن أن هذه الشريعة تضيق على الناس وأن الإنسان إذا صار متمسكا بأحكامها أنه يحجر على نفسه ويضيق على نفسه وأنه يعيش في كبت ويعيش في ضيق وشدة هذا كلام غير صحيح وإنما الله تبارك وتعالى جعله في سعة فالطيبات كثيرة وواسعة جعلها الله عز وجل لأهل الإيمان كذلك أيضا حذف جواب إن الشرطية قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا فاشكروا له وهذا كثير في كلام العرب لأن السياق يدل, يدل عليه والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة يؤخذ من هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم توجيه الإنسان إلى الاعتمال وطلب الرزق من الله تبارك وتعالى ما رزقناكم فإذا كان هذا الرزق من الله تبارك وتعالى فلنطلبه منه مع فعل الأسباب التي يتوصل بها إلى ذلك يعني لا يقعد الإنسان لا يعمل ولا يكتسب وينتظر أن يأتيه الرزق فهنا إذا أمر كلوا من طيبات ما رزقناكم فكيف تحصل هذه الطيبات تحصل بالأسباب العادية وهي أن يعمل الإنسان ليتوصل إلى ذلك أن يتوصل إلى ذلك ولا يكون عالة على غيره وهذا أيضا يدل على سعه رحمة الله تبارك وتعالى بعباده من جهة أنه أمرهم بالأكل من الطيبات ووسع عليهم ومن ناحيه أخرى لكونه هو الذي رزقهم ما رزقناكم فالرزق من الله تبارك وتعالى وهو رحمة من الله بعباده ينزل من هذا الرزق بقدر بحسب حكمته وعلمه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء فهذه الأرزاق تكفل الله عز وجل بإيصالها إلى العباد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها على الله ضمنه وتكفل فيه وإذا ردت أن تعرف هذا جيدا فانظر إلى هذه العجموات والبهايم في قعر البحر وعلى ظهر اليابسة من الذي يوصل إليها أرزاقها وأقواتها الطير في السماء والحيتان في البحر والجنين في بطن أمه الله تبارك وتعالى قد قيض لهذه من الأسباب ما يحصل به إقامة معايشها فإذا كان في بطن أمه فيأتيه رزقه بالطريق التي قدرها قد الله عز وجل له عن طريق حبل السرة فإذا خرج فقد شق الله فاهو ومعنى ذلك أنه سيأكل به وجعل له أدر له هذا اللبن من حين يخرج من بطن أمه يبدأ هذا اللبن يتحادر من غير عمل من أمه ثم بعد ذلك لا يزال به النمو فإذا قوي على الطعام ظهرت الأسنان في كل شيء في أوانه من الذي يفعل هذا ويدبر هذا التدبير. ولماذا لا يكون له أسنانه في بطن أمة لأنه لا يحتاج إليها ولماذا لا يولد بأسنان لأنه لا يحتاج إليها لأنه لا يطيق الطعام الذي تكفل بهذا كله هل سيضيع الكبار أبدا ولكن قلة اليقين ضعف اليقين عند الناس فيسرع الواحد إلى الحرام ويحتال على حدود الله تبارك وتعالى وشرعه واشكروا لله شكروا لحظ هنا ابتدأ الآية في المتكلم كلوا من طيباتي ما رزقناكم واشكروا ما قال لنا وإنما قال واشكروا لله فهذا الذي يسمى الارتفات خرج من التكلم إلى الغائب اعتبار أن إبراز هذا الاسم لفضل الجلالة الله واشكروا لله هنا هذا هو الموصوف بجميع صفات الكمال فإن هذا المألوه المعبود ينبغي أن يكون هو الرازق وهو الغني وهو المدبر وهو العليم بأحوال خلقه فهو المستحق للشكر لأنه المنعم المتفضل الموصوف بجميع صفات الكمال فقال واشكروا لله وهذا لا يتأتى حينما يقول واشكروا لنا شكروا لله إبراز هذا وهذا يسمونه أيضا الإظهار في مقام الإضمار يعني في موضع يصح فيه الضمير واشكروا لنا لكن قال واشكروا لله فأتى بالاسم الظاهر لأن هذا الذي يجمع جميع صفات الكمال هذا الاسم الكريم تعود إليه جميع الصفات لفظا تعطف عليه هو الله الخالق البارئ إلى آخره لفظا وهي ترجع إليه في المعنى فالذي يكون رازقا الذي يكون خالقا الذي يكون ربا الذي يكون مدبرا هو المألوه هو الله سبحانه وتعالى فالإلهية المضمنة في هذا الاسم الكريم صفة الإلهية تجمع جميع صفات الكمال ثم ايضا تعمل الشكر بعد ذكر النعم كلوا من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله الشكر هو قيد النعم الموجودة، وقِيدها تحفظ بذلك، وبه تجلب النعم المفقودة، فالنعمه تقيد بالشكر، وتضيع، وتذهب إذا كفرت نفرت النعم، ترحلت النعم الموجودة، ونفرت النعم المفقودة إذا حصل الكفر، فهذا الشكر في كل نعمة بحسبها المال بالبذل الجاه بالشفاعة العلم في تعليم الناس وهكذا في سائر النعم التي اعطى الله عز وجل العبد إن كنتم إياه تعبدون لاحظ هنا أنه قدم المفعول به إياه إن كنتم إياه ترتيب الكلام في الأصل هكذا إن كنتم تعبدونه لكن لما قال إن كنتم إياه فتقديم ما حقه التأخير هذا يفيد الاختصاص والحصر لأنه تبارك وتعالى هو المستحق أن يعبد وحده إن كنتم إياه هذا إشارة للإخلاص أنه يعبد وحده دون من سواه ويأخذ منها أشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أن الشكر من تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وهكذا أيضا يؤخذ الإخلاص من قوله واشكروا لله شكروا لله فدخلت اللام التي تدل على الاختصاص كل هذا يدل على وجوب الإخلاص لله رب العالمين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه كان لديكم إضافة أو تفضل كيف؟ الخلل يقول إذا كان عنده خلل في توحيد الربوبيه هل يقتضي ذلك الخلل بتوحيد الإلهية هذا الذي يعتقد أن غير الله يرزق أو أن غير الله يخلق أو أن غير الله يدبر في هذا الكون هذا في الواقع لم يحقق توحيد الإلهية لأن الاله هو المالوه يعني المعبود فهذا الذي أشرك مع الله غيره في ربوبيته يكون قد أخل بتوحيد الإلهية لأن توحيد الإلهية, توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية إذا كان هو الإله فينبغي أن يكون هو الرازق فيكون في هو الخالق فهذا الذي زعم خالقا مع الله او رازقا أو مدبرا مع الله تبارك وتعالى لم يحقق توحيد الإلهية بصورته الواجبة لأن من مضامين توحيد الإلهية توحيد الربوبية فاختل عنده توحيد الربوبيه فكان ذلك الخلل يرجع إلى توحيد الإلهية والله أعلم نعم هو هذا أنا ذكرته أن الشكر قيد النعم فالنعم إذا شكرت قررت وإذا كفرت فرت ارتحلت وذهبت فإذا ردنا أن نحافظ على النعم بأنواعها فعلينا بالشكر باللسان والقلب والجوارح وأن نستعملها فيما يرضي الله تبارك وتعالى صحيح مما ينافي الشكر الإسراف والتبذير إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، والكفر هو الذي يقابل الشكر، وكان الشيطان لربه كفورا. فهؤلاء الذين يسرفون بالنعم ويتلاعبون بها ويتخوضون في مال الله تبارك وتعالى لم يشكروا نعمة الله كما يجب، بل ذلك من الكفران أن تضيع، إما أن تبذل في مآسيات الله، وإما أن يحصل. الإسراف والتوسع الذي لا يحل والله تبارك وتعالى يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا يقول الذين إذا أنفقوا أذل عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يعني وسط فهذا هو الواجب فمن صور كفر النعمة الإسراف والتبذير سواء وضعت في معصية ولو قلت أو وضع الشيء في غير موضعه كالتلاعب بنعمة الله عز وجل بصور وممارسات قد يحصل للعبد بسببها رحيل هذه النعم ويفتقر والله على كل شيء كان أحد كبار الأثرياء في العالم في دولة عربية مجاورة. أنشر له في مجلة مقابلة في القرن الماضي فقيل له هل تخشى الفقر؟ قال لو طاردني الفقر بصاروخ ما أدركني هذا الرجل ذهب كل ثروته كل ما عند ذهب ووجد ميتا في غرفة في فندق في أوروبا والرجل ملاحق مطالب عليه ديون ولا يدرى كيف مات. يعني هل كان ذلك بتسبب أحد أو لا وكان يقول لو الفقر بصاروخ ما أدركني هذا البطر صلى الله العافية هذا في مجله معروفة مشهورة يقول في مقابلة مثل هذا الكلام وتعرفون بعض حكام الطوائف في الأندلس لما رأت امرأته بائعات اللبن وهي تطل من شرفة في القصر يطأنا في الطين فاشتاقت إلى أن تطأ بالطين تلعب فجاء لها بصحفة من ذهب وأمر بأن يعجل لها الطيب بالمسك ثم صار كالطين ووضعه بين يديها فصارت التطأ عليه صار هذا في حال فائسة وذهب ملكه ثم آل أمره إلى الحبس وضجرت منه زوجته وقالت له ما رأيت منك خيرا قط. قال ولا يوم الطين ولا يوم الطين والله نعم كيف؟ هنا بيان علو منزلة واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فهنا ربطه بالعبادة وعلقه بذلك لا شك وفي مواضع أخرى لعلكم تشكرون من أجل أن تشكروا فجعله غاية نعم يعني الداعي الذي يدعو الكفار كالنبي وتابع النبي دعات إلى الله حينما يوجهون الخطاب إلى الكفار والكفار في حال من الصمم والإعراض عما يدعون إليه فيكون هؤلاء بمنزلة الراعي الذي يصيح بغنمه فهي لا تسمع إلا الصوت دون أن تعقل فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله من بعدهم في توجيههم الخطاب إلى من أصم الله سمعه وأعمى بصره هم بمنزلتي ذلك الراعي الذي ينعق, يعني يصيح, ينعق يصيح بغنمه فهي لا تسمع إلا الصوت دون أن تعقل مراده واضح؟ إيه يقول في قوله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم هل يستدل به على أن الأصل في الأشياء الحل؟ يمكن نعم كذلك في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كل هذا يستدل به على أن الأصل في الأشياء الحل ألا ذكرته في الآية الأولى طيب سلام الله